قالت لهم رسولهم إنّن إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُم مِثْلُكُم وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُوْنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ مَأْتِيَهُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا صُدُنَا وَلَنَحْسُبَنَا عَلَى مَا أَذِي فُنَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِعُرُشُهِمْ لَمُخْلِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لنهلكم الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن قاف مقام وقاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى ممنين وتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غنيظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كغماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ك رمادٍ اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد.